بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أحبة الفضلاء تهب أن إنسان قام الليل كله طول حياته هو قائم صام النهار كله وحج واعتمر وقرأ القرآن في وقته كله ثم عمل عمل بسيط ثم هد كل هذه الأعمال هل ممكن أن يعملها الحكيم العدل سبحانه جد جدا الذي لا يظلم الناس شيئا والله موضوعنا اليوم يتكلم عن أمر قد يأتي فيفسد عليك أعمالك كلها من أولها إلى آخرها جلها ودقها كبيرها وصغيرها ليس لو عملناها نحن فقط لا لا لا بل لو عملها نبي لا والله بل لو عملها رسول لا والله بل لو عملها من أولي العزم من الرسل لأنه لا يقفى على أمثالكم الله خلق الخلق ثم اسطفى من الخلق الأنبياء ثم اسطفى من الأنبياء الرسل ثم اسطفى من الرسل الأولى العزم من الرسل ثم اسطفى من أولي العزم من الرسل الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام ثم اسطفى من هؤلاء الخليلين من هذين الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام أعضل مخلوق ثم أرسل له رسالة رب العالمين جل جلاله قال سبحانه في صورة الزمر ولقد أوحي إليك هذا أحب مخلوق وأعظم مخلوق خلقه رب العالمين يقول الله له بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي موسى وعيسى وإبراهيم عليه السلام والسلام أبطال الدنيا ما الذي أوحيته إليه يا رب ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك وحاشاه عليه الصلاة والسلام لو حصل يا ربي أمر واحد لا إن أشركت لا يحبط عملك. كل عمل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في ميزان حسناته حتناته كلها في ميزان حسناته وكل من حج يحبط عمله يا ربي لو أشرك وحاشاه شوف القضية لو أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عظيم عند رب العالمين. لا يحبك أن تشرك. حتى لو كنت أحب خلقه إليه. ما الذي؟ ما العائلة بعدها؟ لا إن أشرك ترى يحبط عملك ولتكون من الخاسرين. بر الله فاعبد. إذا لا تدعو غير الله. لا تذبح لغير الله. لا تصلي لغير الله. شوف الآية هذه في صورة الزمر. ارجع لأول الآية أول صفحة بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ماذا بعدها؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق كل آيات وصورة لما قال الرسالة أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لك الدين لا نريدك أن تدعونا وللعن معنا غير يا جماعة هل قضية أبو جهل وعثبه وشيبة عندهم مشكلة في في الربوبية أن الخالق غير الله؟ لا الراز غير الله؟ لا هو يعترف يقينا عقيدة الله اتخامات الزعزعها الجبال عند أبو جهل وأبو لهب أنه لا خالق إلا الله ولا قدير قد مطلق إلى الله ولا عذب إلا الله ولا, إلا الله ولا مو مو معطي ولا مانع إلا الله أي مشكلتهم؟ أي مشكلة إذن؟ المشكلة يقول الله عز أمسك أبو جهل وعتبه وشيبه يا محمد عليك الصلاة والسلام وقل لهم قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الإجابة سيقول لله أي مشكلتهم؟ قل من رب السماوات السبع ورب العالَم العظيم سيقولون لله ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله أجل وين مشكلتهم يا جماعة مشكلتهم يقع فيها أكثر المسلمين اليوم يا جماعة أن يقول أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا شيء عجاب يقول أنا أعترف أن خالق رازق مدبر كل شيء محي وميت لكن لا أدعو لحاله لا أدعو لوحدة سبحانه وتعالى هذه قضية يا جماعة تقع فيها كثير المسلمين اليوم أنه يدعو مع الله سبحانه وتعالى يا شاذل يا بدو يا فلان يدعون مع الله سبحانه وتعالى وهل هذا شرك؟ يا جماعة قضية قضية في القرآن قال الله عز وجل يولجوا الليلة في النهار شوف سياغ الآيات يولجوا الليلة في النهار ويولجوا النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم من حق له الملك والذين تدعون من دونه كل أحد تدعوه قبل أن تدعوه تذكر أي أحد تدعوه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما قال تمرة يقول ما يملك ولا نوات التمرة قال الغشاء اللي على ترى ما عنده تبغى تدعوه كيفك لا أنت وشأنك لكن ما يملكون من قطمير قال إن تدعوهم شوف الحوار الآية اللي بعدها لا والله يا ربي أنا أعترف وأن هذا صاحب القبر الضريح أن يتجيب قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يقولون لا يسمعون قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم القضية اللي تبغاها ما تفضل طيب يا ويوم القيامة ترى هذه جماعه ذكرت من الايات ويوم القيامه يكفرون سيخرج الله من دعوا من دعى كلهم بين يديه ويوم القيامه يكفرون بشرككم ما قال بذمكم ولا بعملكم قال سيخرج هذا ويقول نعم والله ما قلت ادعوني من دون الله ولا قلت لتعال اتخذني لأجل هذا من يقول ما نعبدهم احنا ما ما نؤمن انهم يخلقون ويرزقون بس يقربون قال الله والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا نحن نعترف أن الله خالق كل شيء يقربونا. قال الله في نهاية الآية إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار يقول من قال لك أن أحد يقرب إلى الله فقل له أنت كاذب كفار القرآن ما فيه قال الأخير لا شفعاؤنا عند الله قال الله عز وجل في صورة يونس ويعبدون من دون الله تقرب له بالدعاء والنذور والذبح قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إذا نقشت يقولون هؤلاء شوف ما يخلقونهم ولا يرزقون لكن شوف عند الله شوف الرد قبل نهاية الآية يقول الله يقولون شوف عائنا هؤلاء شوف عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يعني أنت تذكر الله شيء ما وضعه في القرآن نسي قال سبحانه في آخر الآية سبحانه وتعالى عما إيش يذنبون يعملون لا عما يشركون في جماعة لا نشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد هذا ربكم ازعوني الله سبحانه في قرآن كله يجيب اجيب المضطر إذا دعاه مو إذا راح لأحد قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعاني ما قال اذهب لأحد في جماعة لنجذب نذره الاخلاص أن اعمل عمل لا ارجو به الا الله سبحانه وتعالى لا يهمني ما يقول فلان وفلان ولا ارجو ما عند فلان وفلان لا اريد الا الله يقول ربي سبحانه في الحيض قلتي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل اشرك فيه معي غيري يعني انا موجود لكن معي غيري تركته وشركه ويقال للرجل المشرك اذا اشرك اذهب لفلان وخذ اجرك من عنده وليس وليس الا الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد فيا جماعه فلنخلص عبادتنا لله سبحانه على لله الدين الخالص جربها انت عمل عمل ما تريد فيه وجه الله اسأل الله نوفرني وإياك واصل لي واسلم على أشهر في من وطئت قدمه في أبي وأمي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته